فَلْيَأْتِقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُصِيبُكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقن تين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف